و َ ب َ ش ّ ر ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا أَنَّ ل َ ه ُ م ق َ د م َ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ا ل ك َ ا ف ِ ر و ن َ إ ن ه ذ ا ل َ س ِ ح ْ ر م ُ ب ِ ي ن إ ن ر َ ب ك ُ م اللَّهُ ا ل ذ ي خَلَقَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضَ فِي س ِ ت ّ ة ِ أَيَّامٍ ثُمَّ ا س ْ ت َ و ى ع َ ل ى ا ل ع َ ر ش ِ ي د ْ ب ُ ر ا ل أ م ْ ر م ا م ِ ن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ ب َ ع ْ د إ ِ ذ ْ ن ِ ه ذ َ ل ِ ك ُ م اللَّهُ ر َ ب ّ ك ُ م ف َ ا ع ْ ب ُ د و ه ُ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 إَِّينَ لاَا ي َ ر ج و ن ل ق أَنا و ر َ غ ُ ب ا ل ح َ ا ت ِّ ي ا و ق م َ أ ب ه ا و ََ ذ ي ن ه م ع ن ْ ي ا ت ن ا غافِلُ أ ُ ل ئ ك م أ و َّ ه ُ م ر ب م ا ك ا ن و ا ي ك س ب و ن إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن ل م ْ يَدْعُنَا إ ل َ ى ض َ ر ّ م َ س َّ ك َ ذ َ ل ِ ك َ ز ُ ي ِ ن َ ل ِ ل م ُ س ر ِ ف ي ن َ مَا ك ا ن ُ و ا يَعْمَلُونَ و ل َ ق َ د ْ أ َ ه ل َ ك ْ ن َ ا ا ل ْ ق ُ ر و ن َ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظ َ ل َ م و ا و َ ج َ ا ء أَتْهُم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا ت ُ ت ل َ ى ع َ ل َ ي ه ِ م آ ي ا ت ُ ن َ ا ب َ ي ن َ ا ت ٍ قَالَ ا ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي َ ر ج ُ و ن َ ل ِ ق َ ا ء َ ن َ أ ت َ ب ِ ق ُ ر آ ن ٍ غَيْرِ ه َ ذ ا أ َ و ب َ د َ ل ه قُلْ مَا ي ك ُ و ن ُ لِي أَن أ ُ ب َ د ّ ل َ ه ُ م ِ ن ت ِ ل ق َ ا ء ن ف ْ س ِ ي إ ن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إ ِ ل َ ي َ إ ن ِّ ي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ر َ ب ّ ي عَذَابَ يَوْمٍ ع َ ظ ِ ي م قُل ل َّ و ش َ ا ء ا ل ل َّ ه مَا تْلُوتُهُ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ وَلَا أ َ د ْ ر َ ا ك ُ م بِهِ فَقَد ل َ ب ِ ث ت ُ فِيكُمْ ع م ر ً ا مِّن ق َ ب ل ه أَفَلَا ت َ ع ْ ق ِ ل ُ و ن فَمَن أَظْلَمُ م ِ م ن ِ افْتَرَى عَلَى ا ل ل َّ ه كَذِبًا أ َ و كَذَّبَ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ه إ ِ ن ه ُ لَا ي ُ ف ْ ل ِ ح ا ل م ُ ج ر ِ م ُ و ن و َ ي ع ْ ب ُ د ُ و ن َ مِن د و ن اللَّهِ مَا لَا ي َ ض ُ ر ُّ ه ُ م وَلَا يَنفَعُهُمْ و َ ي َ ق ُ و ل و ن َ ه َ ؤ ُ ل ا ء ِ ش ُ ف َ ع َ ا ء ت ُ ن َ ب ئ و ن َ ا ل ل َّ ه بِمَا لَا ي َ ع ل َ م ُ فِي ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ل ا فِي ا ل ْ أ َ ر ض س ُ ب ْ ح ا ن َ ه ُ وَتَعَالَى عَمَّا ي ُ ش ْ ر ِ ك ُ و ن وَمَا ك ا ن َ النَّاسُ إِلَّا أ م َّ ة ً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا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 قُلِ ا ل ل ه ُ أ َ س ْ ر َ ع مَكْرًا إ ِ ن ر س ُ ل ن َ ا ي َ ك ت ُ ب ُ و ن َ مَا ت َ م ك ُ ر ُ و ن ه ُ و ا ل ذ ي ي س َ ي ر ك ُ م فِي ا ل ب َ ر ِّ و َ ا ل ب َ ح ر حَتَّى إ ذ َ ا ك ُ ن ت ُ م ف ي ا ل ف ُ ل ْ ك ِ و َ ج ر َ ي ن َ ب ِ ه ِ م ب ر ي ح ٍ ط َ ي ب َ ة ٍ و َ ف َ ر ح ُ و ا بِهَا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 يا أَّهَن النَّاسُ إِ مَا بَغْيُكُمْ علىى أَفُسِكُم م َ ت َ ع ُ ا ل ح ي ا ت ا ل د ن ْ ي ا َ ا م َ ت َ ع الحياتةِ ا ل د ُّ ن ْ ي ا ث ُ م َّ إلَيْنَا مَرجعُكُمْ ف َ ن ْ ن َ ب ِّ ئ ُ ك ُ م بِمَاكُ تُمْ تَعْمَلُون إ ن م ا م ث ل ا ل ح ي ا ت ا ل د ن ي ا ك م َ ا إ ن أ ن ز ل ن ا ه م ن ا ل س م ا ء ف ا خ ت ل ط ب ه ن ب ا ت ا ل أ ر ض ف َ خ ت لَ ب ه ن ب ا ت ا ل أ ر ض م َ ا ي َ أ ك ل ا ل ن ا س و ا ل أ ن ع ا م ح ت ى َ إ ذ َ ا أ خ ذ ت ا ل ْ أ ر ض ز خ ر ف ه ا و ز ي ن ت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 و ا ل ل َّ ه ُ ي َ د ع و إ ل َ ى د َ ا ر السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن ي ش َ ا ء ُ إِلَى ص ِ ر ا ط ٍ م ُ س ْ ت َ ق ي م ل ل َّ ذ ي ن َ أ َ ح س َ ن ُ و ا ا ل ح ُ س ْ ن ى و َ ز ِ ي ا د َ ة وَلَا يَرْهَقُ و ج و ه َ ه ُ م قَتَرٌ و َ ل ا ذ ِ ل َّ ة أ ُ و ل َ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 كاانَّمَا أ ُ غ ْ ش ي َ ت و ُ ج ُ و ه ه ُ م قِطَعًا م ِ ن َ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خ َ ا ل ِ د ُ و ن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 ق ُ ل م َ ن ي َ ر ز ق ُ ك ُ م مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ أ َ م مَنْ ي م ْ ل ك ُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ ا ل ح َ ي َّ م ِ ن ا ل م َ ي ْ ت ِ وَيُخْرِجُ ا ل م َ ي ت َ مِنَ ا ل ح َ ي و َ م َ ن ي د َ ب ِّ ر ا ل ْ أ م ر َ ف َ س َ ي ق ُ و ل و ن َ ا ل ل َّ ه فَقُل أَفَلَا تَتَّقُون فَذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُم الحَقّ فماذاَا بَعْدَ الحَّ إِلَّا الضَّلَ فأََّا تُصَْفون كَذَلِكَ حََّّت كَلماتُ رَبِّك على الذيذينَ فَسَقُ أنهُم لا ي ؤ م ِ ن و ن قُلْ هَلْ مِنْ ش ُ ر َ ك َ ا ئ ِ ك ُ م م َ ن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ ش ُ ر َ ك َ ا ئ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 وَمَا يَتَّبِعُ أ َ ك ْ ث َ ر ه ُ م ْ إِلَّا ظَنًّا إ ِ ن َ ا ل ظ َّ ن ّ لَا يُغْنِي م ِ ن ا ل ح َ ق ِّ شَيْئًا إ ِ ن اللَّهَ ع َ ل ي م ٌ بِمَا ي َ ف ع َ ل ُ و ن م ا كانَ هذا القُرآنُأَ ي ُ ف ت َ ر َ ا م ِ دُون اللهَّهِ وَ تَصديق الذي بَديي ولكن تَصديق الذي بَنادَيْهِ وَتَفصيل الكتابِلَ رَيبَ فِيهِ مِ الربِّ العالمم ي أَمْ ي َ ق و ل ُ و ن َ ا ف ت َ ر ا ه قُل ف َ أ ت ُ و ا ب ِ س ُ و ر َ ة م ِ ث ْ ل ِ ه ِ وَادْعُوا م َ ن ا س ت َ ط َ ع ْ ت ُ م م ِ ن د ُ و ن اللَّهِ إ ن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن بَلْ ك َ ذ َّ ب و ا بِمَا ل َ م ي ُ ح ي ط ُ و ا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا ي َ أ ت ِ ه ِ م ت َ أ و ِ ي ل ُ ه ك َ ذ َ ل ِ ك َ كَذَّبَ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن ق َ ب ْ ل ِ ه ِ م ف َ ا ن ظ ُ ر كَيْفَ كَانَ ع َ ا ق ِ ب َ ة ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن و َ م ِ ن ه ُ م مَن يُؤْمِنُ بِهِ و َ م ِ ن ه ُ م م ن ل ا يُؤْمِنُ بِهِ و َ ر َ ب ّ ك َ أ َ ع ل َ م ُ ب ِ ا ل م ُ ف ْ س ِ د ِ ي ن وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل ل ّ ي عَمَلِي وَلَكُمْ ع م َ ل ُ ك ُ م ْ أ َ ن ت ُ م ب َ ر ي ئ ُ و ن َ م ِ م ّ ا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ م ِّ م ا ت َ ع ْ م ل ُ و ن و َ م ِ ن ْ ه ُ م مَن ي َ س ْ ت َ م ِ ع و ن َ إ ل َ ي ك َ ف َ أ َ ن ت َ ت ُ س م ِ ع ُ ا ل ص ّ م و َ ل َ و ك َ ا ن و ا ل ا ي َ ع ْ ق ِ ل ُ و ن و َ م ِ ن ْ ه ُ م مَن ي ُ ن ظ َ ر إ ل َ ي ك َ ف َ أ َ ن ت َ تَهْدِي ا ل ع ُ م ي و َ ل َ و ك َ ا ن و ا لَا ي ُ ب ص ِ ر و ن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 وَلِكُلِّ أ ُ م َّ ة ر َّ س ُ و ل فَإِذَا جَاءَ ر َ س ُ و ل ه ُ م ق ض ي َ بَيْنَهُم ب ِ ا ل ْ ق ِ س ط ِ و َ ه ُ م ل ا ي ُ ظ ْ ل َ م و ن َ و ي ق و ل ُ و ن َ مَتَى ه ذ َ ا ا ل و ع ْ د ُ إِن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن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 قُل الأرَييتُم إنِ تَكُم ذاَابُهُ بَيةً أو أَونَه رَمماذاَا يَسْتَعجِلُ مِنهُمُجِمون ثَّا إذَا مَا وَقَمَتُم بِ لا نَ وَقَدكُُم بِه ت ت ع 30. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 31. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أن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 أَلَا ِ ن ّ لِلَّهِ مَا فِي ا ل س م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ أَلَا إ ِ ن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ و َ ل َ ك ن َ أ َ ك ْ ث َ ر َ ه ُ م ل ا ي َ ع ل َ م ُ و ن ه و ي ُ ح ْ ي و َ ي ُ م ي ت ُ وَإِلَيْهِ ت ُ ر ْ ج َ ع ُ و ن يَا أ َ ي ه َ ا ا ل ن ا س ُ قَدْ ج ا ء َ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 قُلْ أَرَايتُمَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ م ِ ن رِزْقٍ ّ ف َ ج َ ع َ ل ْ ت ُ م مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ا ل ل َّ ه تَفْتَرُونَ و َ م ا ظ َ ن ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ ف ْ ت َ ر و ن َ ع ل ى اللَّهِ ا ل ك َ ذ ِ ب َ ي َ و م َ ا ل ق ِ ي ا م َ ة إ ِ ن اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ ع َ ل ى النَّاسِ و َ ل َ ك ن أ َ ك ث َ ر َ ه ُ م ل ا ي َ ش ْ ك ر و ن وَمَا ت ك ُ و ن فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ م ِ ن ع م ل ٍ إِلَّا ك ُ ن ا ع َ ل َ ي ك ُ م ش ه و د ً ا إِذْ تُفِيضُونَ فِي و َ م َ ا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ م ِ ن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ا ل ْ ر ض ِ وَلَا فِي ولا ا ل س َّ م ا ء ِ وَلَا أَصْغَرَ م ِ ن ذ َ ل ِ ك َ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ م ُ ب ِ ي ن ٍَ ل َ ا إ ِ ن َ أ َ و ْ ل ِ ي َ ا ن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 إن يَتَّبِعُونَ إ ل َّ ا ا ل ظ َّ ن ّ و َ إ ِ ن ه ُ م إِلَّا ي َ خ ْ ر َ ص ُ و ن ه و َ ا ل ّ ذ ي جَعَلَ ل َ ك م ا ل ل ي ل َ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ م ُ ب ص ِ ر ً ا إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ا ت ٍ لِقَوْمٍ ي س م َ ع و ن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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ م ق ا م و َ ت َ ذ ك ر ِ ي بِآيَاتِ اللَّهِ ف َ ع َ اللَّهِ ت َ ك َ ل ْ ف َ ع َ ل َ اللَّهِ ت َ ك َّ ل ْ ت ُ ف َ أ َ ج م ِ ع ُ و ا أَمْرَكُمْ و َ ش ُ ر َ ك َ كُم ث م َّ لَا ي َ ك ُ ن أ َ م ر ُ ك ُ م ْ ع َ ل َ ي ك ُ م غ َ م َّ ت ً ث ُ م َ ق ْ ض ُ و ا إ ل َ ي و َ ل ا ت ُ ن ظ ِ ر ُ و ن ف َ إ ِ ن ت َ و َ ل َّ ي ت ُ م فَمَا س َ أ ل ت ُ ك ُ م م ِ ن أ َ ج ر ٍ إ ن أ َ ج ر ِ ي َ إِلَّا ع ل َ ى ا ل ل َّ ه و َ أ م ِ ر ت ُ أ ن ْ أَكُونَ مِنَ ا ل م ُ س ْ ل ِ م ي ن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 ث ُ م ّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إ ل ى ق َ و ْ م ِ ه ِ م فَجَاءُوهُم ب ِ ا ل ْ ب َ ي ِ ن ا ت ِ فَمَا ك ا ن ُ و ا ل ي ؤ م ِ ن ُ و ا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن ق َ ب ْ ل كَذَلِكَ ن ُ ط ب ِ ع ُ ع ل ى قُلُوبِ ا ل ْ م ُ ع ت َ د ي ن ث ُ م ّ بَعَثْنَا مِن ب َ ع ْ د ِ ه ِ م مُوسَى و َ ه َ ا ر و ن َ إ ِ ل ى ف ِ ر ع َ و ن َ وَمَلَئِهِ ب آ ي ا ت ِ ن َ ا فَاسْتَكْبَرُوا و َ ك ا ن ُ و ا قَوْمًا م ج ر ِ م ِ ي ن ف ل َ م َّ ا جَاءَهُمُ ا ل ح َ ق ُّ مِنْ ع ِ ن د ن َ ا ق ا ل ُ و ا إ ِ ن ه َ ذ ا ل َ س ِ ح ْ ر مُبِينٌ قَالَ م و س َ ى أ ت َ ق ُ و ل و ن َ ل ل ْ ح َ ق ِّ ل َ م ا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ ه َ ذ ا وَلَا ي ُ ف ْ ل ح ُ ا ل س َّ ا ح ِ ر ُ و ن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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أ ل ق ُ و ا مَا أ َ ن ت ُ م م ُ ل ق ُ و ن فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا ج ِ ئ ت ُ م بِهِ السِّحْرُ إ ِ ن اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إ ِ ن اللَّهَ لَا يُصْلِحُ ع م َ ل َ ا ل ْ م ُ ف ْ س ِ د ي ن و َ ي ح ق ُّ ا ل ل َ ه ُ ا ل ح َ ق َّ ب ِ ك َ ل ِ م ا ت ِ ه ِ و َ ل َ و كَرِهَ ا ل ْ م ُ ج ر ِ م ُ و ن فَمَا آمَنَ ل ِ م و س َ ى إِلَّا ذ ُ ر ِّ ي َ ة ٌ م ِ ن قَوْمِهِ ع َ ل ى خَوْفٍ م ن ف ِ ر ع َ و ْ ن َ و َ م ل َ ئ ِ ه ِ م أ َ ن ي َ ف ْ ت ِ ن َ ه ُ م وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إ ن كُنتُمْ آ م َ ن ت ُ م ْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ ت َ و َ ك َ ل ُ و ا و إِن كُنتُم م ُ س ْ ل ِ م ِ ي ن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 و َ أ َ و ح َ ي ن َ ا إ ل ى م و س ى و أ َ خ ِ ي ه ِ أَن ت َ ب َ و َ آ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ ب ي و ت ً ا و َ ج ع َ ل ُ و ا ب ي و ت َ ك ُ م ق ِ ب ل َ ة ً و َ أ ق ي م ُ و ا ا ل ص َّ ل ا ة َ و َ ب َ ش ّ ر ِ ا ل م ُ ؤ م ِ ن ي ن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 رَبَّنَا ل ي َ ظ ل ِ ل ُ و ا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ا م ِ س عَلَى أ َ م ْ و َ ا ل ِ ه ِ م و َ ا ش ْ د د ع َ ل ى ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م فَلَا يُؤْمِنُوا ح َ ت َ ى يَرَوْا ا ل ع َ ذ َ ا ب َ ا ل أ ل ي م ق َ ا ل ق َ د أ ُ ج ي ب َ ت ْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا ت َ ت َّ ب ِ ع َ ا ن س َ ب ي ل ا ل ذ ِ ي ن َ لا ي ع ل م و َ ج ا و ز ن ا ب ِ ب َ ن ي إ س ر َ ا ئ ي ل َ ا ل ب َ ح ر َ ف َ أ ت ب ع ه ُ م ف ِ ر ع و ن و َ ج ن و د ُ ه ُ ب َ غ ْ ي ا و َ ع َ د و ً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آ م َ ن ت ُ أ َ ن ه ُ ل ا إِلَهَ إ ِ ل َ ا ا ل َّ ذ ي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إ س ْ ر َ ا ئ ي ل َ وَأَنَا مِنَ ا ل م ُ س ْ ل ِ م ِ ي ن َ ل ا نَ وَقَدْ ع َ ص َ ي ت ُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ ا ل م ُ ف س ِ د ي ن فَالْيَوْمَ ن ُ ن َ ج ي ك َ ب ِ ب َ د َ ن ك َ ل ِ ت َ ك و ن َ لِمَنْ خَلْفَكَ آ ي َ ة و َ إ ِ ن ك َ ث ي ر ً ا م ِ ن النَّاسِ ع َ ن آ ي ا ت ِ ن َ ا ل َ غ َ ا ف ِ ل ُ و ن وَلَقَدْ ب َ و َ أ ْ ن ا بَنِي إ ِ س ْ ر َ ا ئ ي ل َ م َ ب َ و َّ أ ص ِ د ق ٍ و َ ر َ ز َ ق ْ ن َ ا ه ُ م مِنَ ا ل ط ي ب ا ت ِ فَمَا ا خ ت َ ل َ ف ُ و ا ح َ ت َ ى ج َ ا ء َ ه ُ م ا ل ْ ع ل ْ م إ ِ ن رَبَّكَ ي َ ق ْ ض ي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ا ل ق ِ ي ا م َ ة ِ فِيمَا ك ا ن ُ و ا فِيهِ ي َ خ ْ ت َ ل ِ ف ُ و ن ف إ ِ ن كُنتَ فِي شَكٍّ ٍ م م َّ ا أ َ ن ز َ ل ن َ ا إ ل َ ي ك َ فَاسْأَلِ ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ ق ْ ر َ ؤ و ن َ ا ل ك ِ ت ا ب َ مِن ق َ ب ل ِ ك ل َ ق َ د جَاءَكَ ا ل ح َ ق ُّ مِن ر َ ب ِّ ك َ ف َ ل ا ت َ ك ُ و ن ن مِنَ ا ل م ُ م ت َ ر ي ن و َ ل َ ا ت َ ك و ن َ ن مِنَ ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ذ َّ ب و ا ب ِ آ ي ا ت ِ ا ل ل َ ه ِ فَتَكُونَ مِنَ ا ل خ ا س ِ ر, ر ي ن َِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ ح َ ق َّ ت ع ل َ ي ْ ه ِ م ك َ ل م ا ت ُ ر َ ب ّ ك َ ل ا يُؤْمِنُونَ و ل َ و ج َ ا ء َ ت ْ ه م ْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى ي َ ر َ و ْ ا الْعَذَابَ ا ل ْ أ ل ي م ف َ ل َ و ل ا ك َ ا ن َ ت قَرْيَةٌ آ م َ ن َ ت ف َ ن َ ف َ ع ه ا إ ِ ي م َ ا ن ه َ ا إِلَّا قَوْمَ ي ُ و ن س َ لَمَّا آ م َ ن و ا إِلَّا قَوْمَ ي ُ و ن س َ ل ََّ ا آمَنُوا كَشَفْنَا ع َ ن ْ ه ُ م عَذَابَ ا ل ْ خ ِ ز ي فِي ا ل ح َ ي ا ة ِ الدُّنْيَا و َ م َ ت َّ ع ْ ن َ ا ه ُ م إ ل ى ح ِ ي ن و َ ل َ ش ا ء رَبُّكَ ل آ م َ ن َ م َ ن فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ ك ُ ل ّ ه ُ م ْ ج َ م ي ع ا أ َ ف َ أ َ ن ت َ ت ُ ك ْ ر ِ ه ا ل ن ا س َ حَتَّى ي َ ك ُ و ن و ا م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن وَمَا ك ا ن َ لِنَفْسٍ أ َ ن تُؤْمِنَ إِلَّا ب إ ِ ذ ن اللَّهِ و َ ي ج ْ ع َ ل ُ ا ل ر ِّ ج س َ ع ل َ ى ا ل ذ ِ ي ن َ ل ا ي َ ع ْ ق ِ ل ُ و ن قُلُ انظُروا ماذا في السماوات والأرض وما تُغني الآيات والنذُر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خَلوا من قبلهم قُلْ ف َ ا ن ت َ ظ ِ ر و ا إ ن ي م َ ع َ ك ُ م مِنَ ا ل ْ م ُ ن ت َ ظ ِ ر ي ن ث م َ ن ُ ن َ ج ي ر س ُ ل َ ن َ ا و ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا كَذَلِكَ حَقًّا ع َ ل َ ي ن ا ن ُ ن َ ج ِ ي ا ل م ُ ؤ م ن ي ن َ قُلْ يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل ن ا س ُ إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م فِي شَكٍّ ٍ م ِ ن دِينِي فَلَا أ َ ع ب ُ د ا ل ذ ِ ي ن َ ت َ ع ب ُ د و ن َ مِن د ُ و ن ا ل ل َ ه ِ و َ ل ك ن أ َ ع ْ ب د ُ ا ل ل َّ ه و َ أ َْ ب ُ د ُ ا ل ل َّ ه ا ل ذ ي ي َ ت َ و ف ا ك ُ م و َ أ م ِ ر ت ُ أَن أَكُونَ مِنَ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن وَأَن أ َ ق ِ م وَجْهَكَ ل ِ ل د ّ ي ن ِ حَنِيفًا وَلَا ت َ ك ُ و ن َ ن ّ مِنَ ا ل ْ م ُ ش ْ ر ِ ك ي ن وَلَا تَدْعُ م َ و ن اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا ي َ ض ُ ر ّ ك َ ف َ إ ِ ن فَعَلْتَ ف َ إ ِ ن ك َ إ ِ ذ ا م ِ ن َ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن و َ إ ن ي َ م س َ س ْ ك َ اللَّهُ ب ِ ض ُ ر ٍ ف َ ل ا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ و إ ِ ن يُرِدْكَ ب ِ خ َ ي ر ٍ ف َ ل ا رَادَّ ل ِ ف َ ض ل ِ ه يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ م ِ ن ع ِ ب ا د ِ ه ِ وَهُوَ ا ل ْ غ َ ف ُ و ر ا ل ر َّ ح ِ ي م قُلْ أَهَن سُقَدْجَ أَكُم الحَقُّمِ الرَّبّكُم فَمَنِهْتَدَافَإِن ماَا يَهْتَدَفْسِه وَمظَلَّ فَإِن ماَا يَظِلُّ عَلَهَا وَمَا أَنَ عَلَكُم ب ِ و, و, و ك ي